بسم الله الرحمن الرحيم وقت نور وكتاب مسطور في رقم منشور والبيت المعمور والسخف الرفوع والبحر المسجور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 يزون ما كنتم تعملون تقين في جنات ونعين فاكهى بِمَا ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء. كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ورحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لقوم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا دُمَّ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمَ فَمَا الْفَمَ أَنْتَ ذِي رَبِّكَ بِكَا وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ 124. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين 125. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طابون 126. أم يقولون تقول له بل لا يؤمنون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 أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينَ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمْ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 وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب النركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 فاصبل لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذا بار النجوم